سلموا يا طروش انت جونا سلموا لي على خل نبعيد سلموا لي يا طروش انت جونا سلموا لي على خل بعيد الناس يتعتذرني يرسومه صاحب القلب والقدر الكبير سلموا لي يا طروش انت جونا سلموا على خل سطرفنا والله ما خونه لو جفاني وعن عيني يغيب أتصبر واشوفني بدونه ما قويت الصبر عنا قليل سلمولي يا طروش انتجونه سلموا على خلن بعيد عيني اللي بلاها من عذبتني وخلتني صويب ما تداوى جروحي من طعونه ليتني جالس عند قريب سلمولي يا طروش انتجونا سلمولي على خلنا بعيد هيا شوفا ولا وقت بدونه يشفي الروح من هم السنين سلمولي يا طروش انتجونا Σελλε <سلموا لي> على λέει, <خلين> بعيد <سلموا> <سلموا لي> <خلين>